السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته يا شيخ نبي ردك على قصيده شمامله الله يحفظك أ ب ش ر أ ب ش ر طبعا هذه الابيات اهداء إ ل ى كل مسلم و خ ص فيها أ ب ن ا ء قبيلتي من شمر و إ ل ى ذلك الشاب الذي نفر إ ل ى الشام ن ص ر ة ل إ خ و ا ن ه س ص ر الله ينصرهم بنصره ومنه ه و ر ح م الراحمين أ ق و ل فيها أ ب ي ا ت أ ق و ل عز الله إ ن ك جبت هاي ا ل م ظ ف ر من ش م ر ي لاب المنادي وحوله من ش م ن ا رد المعادي وكسر رسر و وافض شر ع منه تجوز هذه سياحتنا عليها نشمرت ركز لم سواه لها ل تطول و ا خ ت م ه ا يا شمر دربك ث م ا ر هذا س ن ة م د ي ن ي قالوا يا و ل ه وسلامتكم وصلى الله ي ن ص ر أ خ و ا ن المسلمين في كل مكان آمين سانك صحيح